113. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 114. ولكن البر من من نبي الله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه واتى المال على حب بيه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه واتى زكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البساء والضراء حين البسء أولئك الذين صدقوا أولئك 119. ولك المتقون